كل ك ل شيء وهو خ ق م أ و ل م ر س و إ ل ي ه ت ر ج ع و و ن م ا ك ن ت م ت س ت ي ش ل ل ع ل ك م و ل ا س ل ا م ولكن ولكن غننتم ولكن م ل و ن و ذ ل ك ن ع ه النابلسي ذ ي ن ت م بربكم ر أ د م ف أ ص ح ت م من ا خ ا ر ن فإن للعلوم ا ا ل ن ا س ت ت ع ل ا م ا ه م موسوعه النابلسي ه م للعلوم ا ل و س ل ا م ي ه م اسماء م الله من ا ل إ ن س إ ن موسوعه م ع ا النابلسي ا ق ر آ و ل للعلوم م الاسلاميه ذ ي ك ولنجزينهم ي ع ل ذلك و ن ج ز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 إ ن الذين ان الذين ان الذين ق ا ل و ربنا الله ثم استقاموا